وَلَفِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَرِيسًا وَآتِكُمْ وريشا, وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرًا ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج أبويكم كما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 هم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحفبون أنهم مهتدون